ضمير بيانبك برضه فهتقوم بترفع عينك كده اللي هو فين اللي اللي كده هو اي حاجه يعني يعني اللي هو كده طب القط طب عشان لما تيجي ثاني ابقى اعلم يعني اي حاجه ديتنا ايه اللي قدامه كلهم مش واخدين بالهم انما دي خائنه اعين عين تأخذ كده حاجة مش بتاعتها حاجة مش من حقها ثم لقصتها حبيبا دي الله عز وجل يعلمها يعلمها علم وما تغفي الصدور اللي هو القلب جل في علا يعلم يعلم السر اللي بينك وبين صاحبك واخفة اللي بينك وبين نفسك فلما تعرف كده تستشعر بقى وإذا سألك عبادي عني فإني إيه قريب ده قريب دي قريب قوي قريب دي قريب جدا قريب دي قريب لدرجة إنه أقرب ليك من نفسك أقرب ليك من نفسك يعلم عن نفسك ما لا تعلمه عن نفسك فلما تستشعر هذا القرب وتضيف عليه الحب يظهر بأني احفظها به لما تستشعر قرب الله عز وجل منك وتغذي هذا القرب بحب الله عز وجل يظهر الأن تحب تقعد مع محبوبك وتأنث به وتفرح به وتستحسن هذا جدا بل تستوحش من كل ما يعطله فإذا تنزلت النعمة تأنث بمن بالله ليس بالنعمة فأنا بالله مش بالنعمة لنا واحد نعرفه جابة عربية وكان نكت فيها وأول ما دخر العربية كان بقاله فتير يعني ما عوش عربية وأول ما دخل العربية ركب وفتنى ينشي بيها خلاص أول ركوبة ورجع بيها البيت ده فترض إيه فرحان جدا فرحان أخذ في البكاء شديد أخذ في بكاء شديد وعد يسأل اللهم إني أسألك حسن الخاتم اللهم إني أسألك حسن الخاتم اللهم إني أسألك حسن الخاتم إيه يا عم ده ده العريقات إنك إذا هو أول ما النعمة نزلت ما شفهش شاف إيه شاف منعم ما ترس نعمة فلما شاف المنعم بإنعامه اللي كان يبقى معاه عوضية وما كانش معاه حاجة ما كانش معاه تلوثة إيه اللي حصل لذا الشرق فلما باشر النعمة ما رآه ولكن رأى المنعم فقال اللهم إني أسألك حسن الخاتم فاللهم إني أسألك حسن الخاتم واخد في المكامل حين تنزل الطاعة تنزل النعمة تفرح ولكن بالمنع قال تعالى كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الحاجات اللي احنا بنجمعها مش هي دي مش, مش, هي, دي مش هي دي مش هي دي اللي عندها لها ايمة اللي لها ايمة له الرزاق ذلك في علاه اللي لها ايمة عندك مفرد هذه هي القيمة الكبرى أن تؤمن بالله أن تتلم وجهك لهذه هي القيمة لك هذه هي القيمة القبرى أنت يبقى لك قيمة في هذا الأمر أنت لا تقيمة لما تؤمن بالله عبدالعج أما بغير هذا الإيمان أنت لاشئ لاشئ إذن كلما تعلقت بالله جل في أولاك تستشعر أكثر بهذه القيمة طيب إذا نزل عليك البناء وكان في القلب الحب وكان في القلب القرب من الله عز وجل إيه اللي يحصل تستشعر بالرضا لأنك في أمان ما أنت تأنث بمحبوبك عارف للحاله الصغيره فاكرين واحنا عيال صغيره في المدرسه لما كنا اي حد يجي يستاوا عليك انا كنت ضعيفه قوي في المدرسه كان مكان عليك حد كنت ايه تروح تلم او تشتغل وان انت عندك اخوك في ثانوي فانا ليا اخ في ثانوي انا ماليش اخوات اصلا ده كان دايما ليا اخ ثانوي ما بيمشيش من ثانوي يعني هو قاعد ثانوي طول المراحل ده, ده ايه ده كده يعني اخ جزافي موجود كده بس للحماية ومع ذلك بيأثر اعرف كم يفيد الله كتا ايام الطفولة ايام جميلة مش جميلة أوي. هي كتا ايام يعني مهم. ان كان وإحنا اصفال صغيرين لما حد يساقوا عليه جزاس وانت تغير قوي تسجل تغير لسه كنت دايما تروح تتريمي في حد كبير حد قول ولتك اخه صاحبك اللي في سنوي. اي حد تقدر تحتمي بيه اول ما تحتمي بيه تفرد دهرك اول ما يقوم جنبك تفرد دهرك قبل كده لا لسه مكسور لسه مش حاسس بالامان شاهد ان الإنسان الذي يئنس بالله عز وجل ناس يا جماعه ارموا شويه ارموا شوي عشان خطر الناس اللي ورا ماشي في ناس واقفه ارموا شويه فينا كمان ان الانسان الذي يئنس بالله عز وجل حين ينزل عليه البلاء يشعر بالطمئنان لا يجزع ليه؟ لأنه فين؟ في حضرة الله عارف أعيد أقولها ثاني لما النبي صلى الله عليه وسلم بعت الصحابة الحبشة قال لهم إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد but I'm not a doctor, but السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا المحفل ورايه وقادي ورائدتيه الاثنين طاعات كما ايات الله وان فضله وادي السلطان وهذه مع فخ الحج وكان دي ضيافتنا بكتاب فخ الوسطاء في كتاب الوسطاء وقمنا بتوقافنا في لقاء عند اعمال يوم 10 رجب وهو يوم محرم يوم الحاج الأكبر بعدما يوم الحاج ما كان مطار منه من أعماله يوم عاطم في المزالفة فذكرنا أنه يسمى له أن يصلي وفجر هناك في المزالفة ثم ينقل في يكون ينقل الله تتحضر على ما يدوبه حتى يجادل حتى ينسل جنبه وقد شروق الشم يبدأ في الدفع من المزالفة في المزالفة يبدأ الحاج في الدفع من المنزلطة ويتوجب رقوة بنا وهناك سوف تكون أعمال هذا اليوم يظهر له في أثناء الطريق في تلك الطريق من المنزلطة إلى هنا إلى المنزلطة أن يتقص الجمار الجمار التي سوف تكون هي يرمى في هذا اليوم يرمى لها جمعة معقبة أنها جاء مذكورة قبل ان يصل الى المنى ان يمسقط هذا الى الجنة هذا هو قبل هذا الى رسولة ولا تفضلنا من اي مكان سلبة ولكن مواربا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديثة احضار صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته سبيلات عقدات حالة ارخ الدين فلقت له حضر يلسل معهن في يديه إلا قال لأمساني هؤلاء رابطين وقال بيديه إياكم يا الولود زيما هل كانت هنا قلبكم بالولود فيهن فتكونوا الحصورة التي تلتقم في حجم حاسة باديشة يعني أقلت أصبع او حبت المباقيات الصوريات يعني لا تكون حصيات كريمة على عدد ما يضم بعض الناس لا يقول لما كانت حصيات كان أقلت الحج هذه يعني ثم هذا وانا بقول في حديث عن رسول الله صلى الله عليه ثم عندما يطول الحاج الى يعلم انه علي هذا اليوم ان يقوم بالرباعيات عمل قام وقارئ ثم علي الحديث الذي احب على من يكون بالحج التمتع وعلى الناس للمحجد او تقصير ثم صورة هذه هي المشيئة الأربع التي عليه أن تقصير مثل الجمهر بمثال في بيس الجمهرات القدورة في ميزم هناك ثلاث جمهرات الجمهرات الجمهر الأولى تسمى الجمهر الصورة أو الدينة وهي أول جمهر بعد مسجد الخيط المشروف ثم الجمره الدنيا ليدرغ لانها اذن او اطرب الجمرار فيها نسبة الحين هذه هي تسمى عن الجمره السوراء ثم الجمره الثانيه تسمى الجمره الوسطى وهي بعد الجمره الاولى وقبل الجمرة, الجمره العطلة الجمره العطلة هي الجمره الاحيانة التي استفادت الكمب عنها اليوم وليتقع في ايها الاخير ميلا باتجاه مركة وهي اطرب لنثة من ارض العطلة. ففي هذا اليوم تنفى يرضي الحاج تلك الجنة جنة كبيرة يعني هذه الخصائر متعاقبة فعندما يصل الحاج في هذه المكان مكان جنة كبيرة فعليه أن يرضي هذا المكان من سبع الخصائر الواحدة ثلوة كبيرة ويكتب معها ثلية خصوات ويهده هنا على أولاين أولاين أنه يرضي لغاني نبير الحصار يعني الإنسان يرى أحيانا بعض التصويرات العجيبة وإن كان طبعاً يقلل كثيراً في الأيام الأخياء بعض المنفس يأخذوا الحباثة ويبقي أشياء كبيرة هناك ما يبقي على الخشف هناك ما فكل مدى متسابعاً على أنه في هذه المجنورات فينا هو يرزم الشيطان العيد ولكن يناديه على أنه هنا هو يؤدي وعليه ان يلتذب نفسه مرورا ما عليه وسلم فلا يوجد مبالغ مبالغ كذلك عليه ان يبقي الحطر في حفظ الجنرات المقصود ان تقع الجنرات في هذا الحفظ لم تل مقصود ان الحاج الشخص الموجود في هذا الحفظ بعض الناس يظن ان الرائل المقصود منه ان يصور على هذا الشخص هذا الشخص ما اضع اصلا ان ليعاد من ذلك المكان ان يتبقى فيه الجمرات باجل لذا على الحاج اهم لعي جايما ان المقصود منه ان فصل الجمر الى حاضر الجمرات ونفسه المقصود ان يقضي في الحاج الجمر حتى تكون حتى تكون هناك التصويب او الاصابة على هذا الشخص بعض المنزد قول الحماسة ايضا ويقدش من الحصار بقوة شديدة. حتى ان بعض الحصارات تبطلوا بعيدا ولا تسقطوا في الحوض ونقول ان الجنة التي لا تسقطوا في الحوض لا تسقطوا في الحوض هي كفتة عليها الروضية الجنةات حتى لا تسقط اكلها في هذا الحوض ولا ندخلها بعيدا معنا تقبل الله منكم عليه ان يلقي طرح خطابات وهذا هو المطلوب خط في هذا اليوم فقط وتوقع يعود ورد اخرى يتعلق على رجل الجماعه عندما نتكلم على الاعمال في ايام التشريق فغدا بعد ما يلقي الحاج خالد من الجماعات في يتوجه الجمهور بعد ذلك لتزايد رقابته في شئهم لكن بالاتفاق منذ المعرفة ما هو رفض رفض الجامعة؟ نحن ذكرنا أن الحاج عليه أن يدفع على المخلصة بعد الثالث بعد طلب السجد وقال شروط الشمس وبالتالي ممكن أن يصل إلى في ممار يوم عاشق لكن كمنا تذكرون نحن ذكرنا أنه وراخة للحاج أصحاب الأعبار ونحو هذا أن يدوت الدفع من المنزلثة من بعد المنزلثة في الليلة المحل. فهنا نقول بالفعل وقت الرمي يبدأ من منطوصة ليلة المنح وهذا يكون في حق أصحاب الأعضاء والأوضى له إذا نجد في سبعة من أعضاء كما ذكرنا ويبدأ بعد ذلك كثيرا جميلات بعد طول الاشياء إلى أي وقت ينتد الرمي ينتد الرمي إلى الليل فهنا لا بأس لو تحرم الرمل إلا الليل وكان هذا أصدقه دي فوقت الرمل ينحذر إلا حجر اليوم التالي على الصحيح من الأقوال الأجمال فالتحبون هذا بل شكم الرجل أنه واجه واجه للحاجي فهو بعدما ينتهي الحاجي من هذا سوف يستكلم ذاك الأعمال من هذه الأعمال كما ندرنا بعد ظن يكون ذاك الهاجي من حاج متمثلا عليه أن يربح الهاجي المقصود بالهدي التمتع ذلك القاضي حق هذا علاقه المتنع عن عمره الى الحج فليس من الهدي ما هو الهدي الهدي يكون اذا عن شاة او سبع دما او سبع فقط اما ان يذبح شاتا او يمتلك بقى من الاغنام في بدنه او في ذكر يذبحها وهذا الهدي يسمى بهذه التمتع لانه تمنتع لعمره الى الحمد فنلاحظ هنا ان المقصود ذبح الهدي ولنسى المقصود ان يتبرع بهذا الهدي او بهذا الهدي فالذبح افضل هو الشعير المقصود لانه ماذا لا يدوز له ان يدفى النار عرضا عن ذبح هذا الهدي اذا ما يدوز له ان الوقت لغيره ان هذا كان فطلب داوود طلب حاليا ذلك الذي يذلك يكسب عليك هذا الامر و ااا ان تطلبيه ان تستقر هناك في الهدو ويربحون بالتوكيل عنك وكان الافضل ان يبشر الحجي هذا البشر الذي كان خطير والافضل والاولى ايضا ان ياكل من حجه وهذا يسمى فمثل هذه الثامنة من الثالث والأكل منه أما المالك في حول ذرش كفدية المحضورة المحضورة لا يقوم بها فماذا يتبق وقت ذرش الهدي وقت ذرش الهدي مداية يوم النحر أما عن ذنب ففيه خلال مراجع الوزارة على أعلم أن رفى ذاته ينتهي من ورود شنط يوم الثاني من أيام التشريق لقال رسول الله الله عليه وسلم وكل أيام التشريق عندما ينبع هذا الهدي ما كان ذاته الهدي في الحاضر وما يشترس أن يكون في هنا وإن كان الأفضل أن يكون في هنا كما نظر نحن أعمال الحدي بهذا الترتيب فيكون سلاف الهادي في البناء او في باين او الاولى يكون في البناء فلما يجب الهادي ماذا يتعلم فلما يجب الهادي كان برس لا يستطيع ان يشتنيه وانه لا يجب الهاديا فهنا في هذه الحال عليه اليسوم عشرة ايام لذا كان يجب الهادي وثبعات اياما عندما يعودوا الى الاهل وذلك قبل حقه سبحانه وتعالى فمن المتبذى علي عمره الى الحج فمثل ثابة الى الهدي ثمان يجد مصيرا ثابة اياما في الحج وثبعات الى مجاحة تلك عشر طاقتين ماذا يجب له ان يصور او يبدأ اصطوره يبتد اصطوره من هو احرم يعني انه هناك الانسان اعطبوا عنه انهم لا ينزل يكون ثمر الهدي وهنا يحجز له منذ درجة إحرامه يشرع في الصوم الثاني في الصوم الثاني بلتنين لذلك يكون مدينة عن حديد المبتر ويقوم هذا الصوم في أي وقت من موقات الموقات الثانيين للحج منذ أن يبقى في إحرامه لكن لبعض أنه لا يستحق له أن يصوم في يوم عظيم وبالطبع لا يصوم يوم النحن اما عن صياد ايام التشريط في يجب أن يصوم فيها على الراجح لما صلى الله عليه مثل ذا لن ينخص في ايام التشريط ان يصده إلا من لكن الاولى له ان لا يؤخرها عن ايام التشريط هل يصوم هو كوانيه او من يزور يصوم هذا ويجي ذاك أما السبعة الباقية سيصومها بعد ذلك إذا رجعت إلى أهل إذا أردت أن يصومها متوالية أو تترجمها كل هذه الأحيان بحق من بحق منا من أجل لا يكون من مبكة فإذا كان من أهل مبكة وهنا في هذا الحال ليس عليه أيضا فماذا عليه هذه الثماثة قصمة وماذا أنته لم يصوم هذه الثماثة وماذا أنه لم يصومها الحج نقول هنا عليه قبار مهناء فلا أن طاركها بعضر ثم الضغير فإن كان بعضر يقضيها مع ذلك الأيام أما الضغير عضر فأذن أشرح عليه أن يقضيها ولكن عليه أن يتوبه لله سبحانه وتعالى لأنه تكب إسمه الأخير هم الأيام الآن فإنه نحن نبقى أولا لذلك درام الجمراء ثم عليه وعن ذلك ذبح الهد ثم ننتخل بعد ذلك إلى باقي الأعمال عليه الحق أو التقصير ما خط الحق أو التقصير كأمور واجب من واجبات الحج ثم من أعمال هذا اليوم أيضا الطوارف الذي يعرفه طوارف الإصابة وله أسماء مجهدية يسمى هذا الطوارف طوارف الإصابة يسمى طوارف الزيار يسمى طوارف السبع يسمى طوارف بك ويكون يدي من هذه السماء سيسمى قوة الإطارة لأنه يأتي بعد إطارة في المسكة إلى ميناء إلى مكة ويسمى مواد الزيارة لأن الحاجة يأتي من زيارة في الضيارة ولكن ما يقوم في المسكة من عليك أن يعود مع ذلك يديك في ميناء كما تطمعه ويضمى أيضا مواد الزيارة لأنه يفعل بعض الزيارة ويضمى أيضا على مواد الزيارة ويبقى بطواف الهكم لأنه حكمه أنه رب من أركان الحجم وهذا بثان إذا سألنا عن حكم هذا الطواف تحديداً هو من أركان الحجم والعلماء اشتركوا له أن يسبقه التحرم وأن يسبقه الهوف بعض فلا يجلز له هذا الطواف إلا إذا تدقه الهوف بعضاً بدأ يبدأ هذا الواقع سنو أن يكون الطرار في يوم النحر أول النهار بعد الضمج والنحر هذا أهل والأفضل وأول وقته تحديدا يكون بعد المنطقة ليلة النحر من وقت العرض قبله وهذا كما بكرنا أيضا في حق الضعفة وعن في حكوله أما عن آخر وقته فليس له تحديد النمائي متى نفع له لحين قدر أجواءه وليس له التحديد هنا سنأتي الى مصطلح المجدد من مصطلحات الحديد هذا ما يسمى من مصطلح التحديد الأولى ما معنى كانت التحديد التحديد معنى هالفهوش من الإحرام أي أن يعود ما كان محذورا عليه وما كان محرما لأجل إحرامه يعود حراما ذهن مرد ما هو التحذر الأول؟ التحذر الأول هو التحذر أذن يحذر المحركين كل شيء يحذر المحركين كل شيء كان محبب عليه ما عادات الجماعة القطعة هذا يحدث بلهم بالتحذر السهيد كيف يتحذر الحاج التحذر الأول؟ التحذر التول محذر حلال بين أجلات وأرضها الأقوال والله تعالى أعلم أنه لتحلم بالمجرد أن يرمي الجمرة في يوم المحل متى ما رم جمرة العقلة فبهذا يكون قد حلى التحلم جنة. والدليل على هذا قول مستوى الله عليه وسلم إن هذا يوم مضخف لكم إما أنتم رميتم الجمرة أن تحمل يعني لكل ما أرميتم له إلا وانعش ربنا والله تعالى قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتين ويداني لحد الوداع للحج والاحرام في منى احرم وفي منى جمرة العقبه يوم النحر قبل ان يطوفوا بالبيت فهذه يعني الاكثر راي ما تقول عليها ان حدث حل يحدث لذلك بمجرد ما اني الحج لمن ولكن ان عند كتابات ان الروح الى تحلل التحلل يطور من ثلاث نحن بدينا الاعمال الجنوية كما وكما الرب والحق والصور فقالوا ان التحلل يحدث بشعل اثنين من ثلاث الرب والحق والطوار الى تحلل اثنين وهذه الثلاثة ليطورك التحلل التحلل الأول وكول يعني هذا التغير احمر لو انه المحرم اقر هذا التحلل الى لاذاه اي يعني ما هذا رم من عقد ويره يكون هذا افضل قول خير لكن قام هذا الخلق منظم انهم يتحدوا هذا التحلل بعد ما يجي يجي العقبه ولكن اذا ادى هذه الثلاثه مجتمعه يكون قد تحلم التحلم الثاني إذا أخرج وحلق وضابة في مجتمع تابه الثلاثة يكون قد تحلم هذا التحلم التحلم الثاني يعود حلالا كما كان وكل ما كان محبورا عليه فإنه يعود حلالا بعد أن تنتهي هذه الأعمال أعمال رب الله نبدأ في أعمال أيام تشبه في هذه الايام الحاج ان يديك دمنا هذا ان يدخل مؤلم مواجه فبعد ان يؤدي هذه الاعمال يرجع الحاج ضغطة اخوة الى منها ويمكنها ليلى الحاجة ليلى اليوم الحاج العشر وهنا في صباح اليوم الحاج العشر بعد نظام الشيء الحاج الى جمالاته وهنا ترمي أنجن وهنا أثناء الكبرس والبسطة والصورة فيذن الولد يبدأ رميه بجمرة أولا أنه وهي بجمرة الصورة وهنا يبدأ بالرمي فيها بسبب حصانات المتعاقبات يخبرون الضمارات والحصار ثم يقدرون بعدها, يقدر بعدها ويدرون جهانا أمطانينا سنة ان شط عليه هذا الوقوف وان يخطل مع الزحام الشريف لان يتبخل الوقوف طويلة فيوجد اولا وقتا ولا وشكا يسيرا يجرؤ بعد ان يرمي هذه الجوة ثم يتنظر بعدها لجوة موسف فيرميها ريضا بسابة حتى مثل متعاقضة ويكدروا معاقل حصورا ثم يطلب على الناريكا مستقبل القد الرابع عليه ويجرؤ دعاء الطويلة يتنظر عليه وإن كما ذكرنا سن يقفوا له مطلوبة الياسية وقلنا من انتجاجنا ميد من يقفت على صلى الله عليه وسلم وعلى السلسان الذي عليها لنقص لأعدد المهور صبعا ينتهي على ذلك لرمج جامعة العقبة الجامعة الكبرى ويأتينا أيضا بالسابع الخصائيات في المتوانيات مع كل خصوات ولكن ما يضبط بعدها تلين صالت من واحد هنا لقطة منه ماذا في ايام التشريع ينزل بعد الزواج يجب له بعد ذلك ان يعود بعد ذلك الى منه ما يريد فيها وسيقالر هذه الاعمال مرة اخرى الى في يوم الثاني بعد الزواج ف... يبدأ في رمي الجمرات ويعود بعد ذلك الى منا يجود لما بعد ذلك ان يكفل المنين ويرمي في ميليون الثلاث عشر او مرادة في مرادة ان ينطرق فلينطرق لك النشاء اللي يقول قد ذكر عليه وقت القول يبدو وقت الرمي في ايام منه من, من دماء الشمس الى غروب ولكن حين يوجد ربما بالليل هذا ما يحب بين الاهل العلم وهناك لما قال انه لا يوجد له ان يضمع بالليل ف... وهناك لما قال لا لم يوجد له ان يضمع بالليل, بالليل وهذا ارسق للناس وهذا ما عليه بجمع تكون في الاهل العلم المواصلين وهو امتداره الارضاني في الوقت الليل و لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن ينهاره ينهاره فهذا أفضل وهذا أكثر موافقة لسنة المديد صلى الله عليه وسلم و لكن تركينا تم جمعات واجب فيضع بالصورة ثم موسطى ثم طلب مضمان إذا أثناء عن جمعات عشر فلاهو أن يتعجل وأن ينفلق ولهن أن ينفث وأن يغنج الجمهرات أيضاً في اليوم الثالث عشر مضاحب أن هذا النبيت في هنا هو النبيت الثاني يقول لذلك عن النبيت الأول هو الثاني من الطريق ويقول لكرنا أن الأبناء يكون مستحباً أما ماذا؟ فالنبيت هو جبر. وما هو القدم الواجب للجديد يعني يسلم له أن جديد عبد الله من الليل من أول إلهي من أول إلهي من آخره يعني لو مأت ولم تسأل يسيرا فقد أدى ما عليه إلهي الأفضل يعني يعني أولا لهذا إلهي وطمعا بعدما ينتهي بهذه الرمي الرمي الجمهور يكون الحاج قد أنهى كلها أعبال الحاج وهنا ما يتوقع له إلا فواف الوزاع فإذا أراد الحاج أن يخرج من المسكة إلى بلده لن يخرج حتى يتوسط الله في السدوة لقبل أن يصبح الله عليه وسلم لا ينشر أحد حتى يكون آخر عهده من البيت وفي الولاية وضمنا أن يكون آخر عهده من البيت إلا أنه قد فتا عن الحق يعني يا بستثنى فنذهب الحق بإلا الحق الحياة من النساء ليسا علي جميلة الطواس و... م... انه الحاج هذا الطواس آخر شيء آه... يعني قبل ان ينطلق المشارط الممكن عليه ان يقف هذا الطواس يعني قد يخفض عنه ارغب آه... مثلا انشاء بعض اشياء بعض المعنى المتاهي آه... من اعداوي الماسي للطواس عن نحو هذا فلا بس لكن يجعل تاخل اعمال تمام الذين مثلا قلنا الموضوع وحكمه على وجه انه لا جدل قلت ان هذا ذلك فكنا على التقسيم على المحظورات والحليله والحلم كما كما قلنا في الجزء الثاني اما عن محظورات الاحرام فقد ذكرنا لقد ذلك لكن ليس انت المحظور لان لو انتكر ان كان من محظورات الاحرام في <تصفيق> جهة لحظة الشعب وتقليل الأبصار وليس المخيط والطير وثلاثيات الرقم والإمكاني بنظرة والمباشرة ببلغ الإمكان المليم أن فيها على التخليل بين أخطرات الثلاثين إلا صيام ثلاث سياد أو بتطعام ستة مساكين أو ذا فشنا ما على هذا؟ الدليل على هذا هو قدر المصدره عليه وسلم لكبد المعروف أشياء أذاه هو مرطي قصيرة ببعض فمن تحلق وصمت ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين وفي روايه لكل مسكين نصف طعام او نصف ثنيكه وهم ايضا باستخدام جداوله قوله تعالى ولا حتى يظهر الهدو رحيما فمن كاد من قريبا اوجد اجل وقته فبدء من صيام او صدقه او زكاه الذي وردا وما ورد ورد تحديدا في الذين كان يحضروا في حطرة يصبح خصة عليه باقي الأفعال لأنها محرباً بالإحرام ولا تنصر الحاجة لما حرباً نحن نقول أنه عليه أن, أن يصبح نراثة أيات أول فتعام ستة متنفيذ عندما تنفيذ عام نشترص أن يكون هذا الفتعام مزعاً على فترة وتنفيذ الحال أما عندما تنفيذ السيار فهذا لا يشكرة له أن يكون في مكان ولا يتبه دمان المحجر إنه ما هو في دولة هذا الذي التكر المحفوظ عليه أن يسوه ولا يشتغط لهم التتابع فلا يشتغط لهم منه ولا مكان ولا, ولا يشتغط لهم كيفية نراحة الشيء أفرادنا أن من فعل شيئا من مقبولات الإحرام ولكن كاملاتنا أو زادنا أو فكرها من ثلاث عليه على الغازة لو كانت الحاجة ومحضورة المحضورات الإحرام وكان نافيا لهذا الأرض فبنت أريدني فيديا على أرجح السرع في مدة المسألة في حق الرقم لم تتعلم يا سؤالة مدة في حق الرقم وبالصير الأخرى ما هو القدر هذا اللي فيني المفقول عليني فيديا تحق الشرع هذا فيه خلال أرجح الأحوال. أنه القدر جديد يحصد به إذا أردت أبا أو يحصد به صراحة أي حلقه الرأس كله أو قدره مثل لو حرقة بعد الشعرات لو قلنا عند ذلك شيء من الشعر فهذا يحرم عليه لكن آآ آآ آآ لا يجب عليه في هذه الحالة أن يفديا هذا تيدي المحضوط لتكون فيها بحض الشعر القطعي أقضى لكن عليه أن يتجدد أن يحلط شيئاً في الشعر لكن هذا هو التقنى لإزالة بعض الشعر وليس لإزالة شعر القطعي نتالي هو المحضوط ماذا لو أن هناك إنسان تأذى بعض الشعر في جبنه أو في رمش عاليه ورحمه هذا هل إزالة هذا تغيش أن تغيش بعض الشعر الذي تغيش عنه يكون عليه فيديا فأقول لا الفيديا لا يكون إلا كما خلق الشعر بأس من كل السؤال الآخر نحن تكلم هنا على حالة الشعر بأس ماذا علي غير الشعر بأس ماذا رأي على الإنسان أن يخلط شيئا من الشعر بأس فمن هذا ايضا من المحضورات والمعنى يحضر عليك انداره اي شعر من جدلي خلافا على شعر على الرقص ماذا متنفى التلفاز خيرا من محضورات احرام كعلى المحضور مره ثم كرره بعد ذلك نقول بولنا ايضا هنا وضع قاعدة يسأل تكرار المحضور فمنك ثلاثة احوال تكرار المحضور ان أن كان محبوب من جنس واحد يقرا الترانيم بتقاليد من الترانيم ثم يغني فهم يرد دي عنكم مجد لما اماكنات فحضور عليه جالس في الترانيم والناجي وكل قدنا هذا في الترانيم ونعمل كل هذه ان ان جنس واحد جنس ايادي سعى ولا الناس فنقول بهذه الحالة عليني فيدياة الوحيدة الحالة الثانية ان تكون المحضورة من عدة انجليات مختلفة تركب المدال ووضع الطيب وحالة بشارة بطي فنقول هذه الاصناع المختلفة لا حلسة بين اهل العلم ان عليني ان يفضي عن كل واحد فيدياة مخصصة الحالة الثالثة أن يكون المحظور من الصيب ففي هذه الحالة الفيئة تتعدد لتعدد الصيب لا يقول الإنسان قضر عدة حيوانات من أجناس مختلفة وهو هي كلها من جنس الصيب ثلاثة موضوعية نقول تتعدد الفيئة بتعدد هذه الحيوانات التي تفضلها وهذا أيضا من التساطئة مجده الخاصة وأنا وهي قتل الصيب أفضل الذي يحرم أو يحضر عن المحرم هو الحيوان البلغين المتوحش مأكول يحرم قال تعالى أخينا تلكم مهينة الأنعام إلا ما نجلى عليكم وغير المحرم الصيب والمثلثون إن الله يحضر ما نريد لكن يزود في المحرم نبحى مهينة الأنعام أجل من البقر وكذلك الدجاج ورحو هذا هذه الحيوانات التنسية يدود لهم أجياء أجواني المحر إذا لم نحضر عليه أن يصد حيواني الوضع حيواني هذلك يجدوه للمحرم وأسلوه وتنجده قولا ماذا لهم المحرم ووضع حيواني المحرم ماذا جاءت بها ماذا في هذه الحالة قولا يخير هذا النبي صاب هذا الثالث يقير بيه أولاً أن ينبح المثل وفيه حسواناً رضو إلى ما هو أشبه خلقة به من النعم وأن الإبن أو البقر أو الظنج وهكذا فبعد المثل أي الذي يجابه في الخلقة والصورة والحقيقة وارد عدة نماذج على اصحاب والله عليهم في تقرير ذلك مثلا قال ابن عباس رضى الله عنه تعالى ديننا هذا بقر وحش او حمار وحش تعالى بقره الانثى هذا مصاب ذلك عليه علم واتر الامر علم يقول بعض التوفيه امر هذا رفقيه ولا فيه حكه من خان ف قال ابو يحكم به ده يا من المسلمين يقول اللي وقال الله أنه هذا يشبه هذا فعليه أن يذبح مثله دعا ملاحظة أنه يجب ذبح هذا المسلم وتوزيع نحنه ولا يجبه أن يدخل بقليه حين لابد أن يذبح لأن الحق أستخد على قرار هدية ذا ينبقى الكعبة والهدية يجب أن يكون يجب أن يكون ذبحا هدك الحرب وينتخل الحرب وهو يشترط ان يوضع يوضع هذا النحم على تركيز الحوض انما هل له وقت محدد لا له الشرط ان يكون الذبح في وقت محدد انما عليه متى ما اكل المذبوح كان كما هو هذا هو الخيار الاول ان يذبح منها الخيار الثاني هو تحويل هذا الـ يقوم المثلين في الأحيان الثلاث أي في الأحكال النبني الثالث فيه القليل يُبَر مستخدم في هذا المثلين بالمال فالواحد اليابن الليقوم هو المثلين وليس المثلين إن النياب محدده أن يقوم المثلين لو أعمل روح قتل حمار وحش فعد هنا نقول يقوم حمار وحش نقول مال يقوم حمار الوحش بالمثلين والبطر ثم تقوم هذه البطر بالمال ثم يشتري بقيماته صعام الهدو وعليه ان يصل كل يسأل عنه بمساكين كل مسكين جد جمه او مضف صاعد من غير كثمر كوش عين ساقبحت جميلة دي وانا طعمهم كل وارده مضبطا المشبعة فهذا مجرد القرر الثالث ان يوصون عدد صعام كل مسكين نعم بمعنى ورمه إذا قدر جديد يشتريه النفعات ويصمه لكل مسكين ضد المسكين ثمه يقدر عدل المساكين ويصومه بعدد هؤلاء المساكين أيام شكرا لما رأينا هو صادح ماما نقول هذا المساكين له ونقول مثلا أن هذا المساكين سوف يظهر عشرة مساكين أو عشرين مساكينين ناقول انما اذا ضمن هذا القدر التعير يسمى 20 هه ولا كل هذا بقوه عله وان قدره موجود متعمدا فذاء مثل قتلنا نعم نحكم له نوعا عين وجود هيه للذي ضل الكعبه او كثر طعامه كثير او عدل ذلك ثمن إن تبني كثير كثرة الوصي في الحج قدر تحلل وظنبال البنية من واشارة او استهلاك او تفضيل او لم يكن او دكراري لذا فقط هذا ينسل الحج حتى وان كان ثالية او ظاهرة او مكراها هذا ما ذكرنا هنا نقول اما تنظمة الجماعة فنعم لكن تنظمة المباشرة في عائل الجماعة فباشر ان حصنها لن تحصي الجماعة فلو باشر درجته ولم ينظر عليه سيديته تعد محظور علي جنب او بلدي من الطعام وما كذا اما لا باش مثلا فضاجه انه جنب يسد مسته وعليه في اليك فيه المحلول ايضا اذا وهو جنب او بلدي من الطعام وصله يقول هذا الوزد افسده بالجماع فعليه كالادي اولا يأسد ثانيا يفسد مسته ثالثا عليه أن يرغب فيه يجمع من هذا النبي لذلك السبب لا يقول أنه أصد حجة فأرغب لا نزله لاش علي أن يغلل وقاله إذا أتمه الحجة العبرة لله ونبدأ ما أستهده الصحابة والله من عليها ربها عليه وذول أن يغلل هذا الحج من العام القادم ورؤون الأخير خامسا علي فيني أنا وهي بدلا تذبحوا بعد ملك والدليل على هذا هو قوله من تعالى الحج اشتري المعرومات فمن فرم في جنة حجة لا ولا كسوة ولا جبلة الحج وكذلك الدليل عليه الأنفار ذات رابط عن صحابة ربان عليه الكامل عمر المعدة والمجرد اما لو انه بعد التحالي الاول فلا نفسه ولكن الذي سلد هنا هو الحرام طالما هو وارد من هنا وعليه قوانين هي يفرض الحج ويحرمه لما هذا من الترهيب ويعرض لاحرامه في نقول امن عليه الحكم عليه كيف ما فعليه يبلغ هذا الاحرام ثم عليه يلبع أحشابا كثيرة من ارتكاب هذا المحضر فذلك كان هناك <Lyazee> الأشياء التي فيها من المحضورات التي لا يستمر على هذه الأشياء منها مثلا عبد المساحة عبد المساحة لجبوثين في الدنيا لكن العبد المساحة لنكون لديهم مثلا بالنسبة لقضع الشجر الحرم ونباته تتضمن الشجر الصغيرا أمن الوائف والوائف نصباتهم وأنهم تطوروا هذا هو أضعي في مبنى هنا أما ربي يقول ربي الجمهور أيضا على آتان صورة عن أصحابك الله وما ياريه ذات هنا إلى مدهى الآخر وهو مدهى إبان مالك الذي أشار حب بسارة أن يقطع إنسان شجرة إلى شجر من بيت الخرام شجر الحرب هذا يحرم فئة المكانة لكن ينسب على الفائل فيه لا عدم السبب تتصور على هذا هو تقرب يعني نقول الحال وبسببتنا عدم اليابهة من الحال على وجه يقطع شجرة وإذا ما كان مستجر في نفسه بأحولها. هنا كما توضح لله تعالى عند المستند الثالثه في تهديد وبدأ فيها في اطار فاقه سبحان الله خير كل خير بالنسبه للدينه ترى انكم في مذاكره هذه الاسخية والعخيقة ان شاء الله نستكمله فنطيقه قريلا في الفترة القادمة لوضوذ بعض الانشغالات ونستكملهم ان شاء الله بعد رمضان بلقنا الله وعياكم هذا الشهر الكريم وتابعنا ان تقريبا انهينا كل ما يتعلق بالحج يالله يتوقع الى اليسير ان شاء الله نستكملها بعد رمضان ان شاء الله تعال. الحاجة في في الكتاب كان في صفحة 2031 بل دل في الطبع اللي هي الجديدة 2031 ان شاء الله درسوا عمدة الاحكام برضو اخر لقاء لنا ان شاء الله يوم الخديث القادم يكون انا فيه الموارث ان شاء الله تعالى باختلاف الطبعات في كده طبعا جدر الكتاب خير من خاطر على خير إن شاء الله سبحانك اللهم وحمدك شبه الله إليه لهم استغفرقتم الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ودعنته بينكم محرما فلا فظلموا أول كلبة في الحديث إيه يا عبادي يعني ديه أحدها تخليك تحب يا عبادي إني عارسة ولله مثل أعلى لما يبقى شوية شباب كده قاعدين وبنتكلم عن, عن اي حاجة فعايد اخلي في نوع من انواع التبسط بينا وبين بعض فاقول له ما انا كنت زيك او حطني معاك نفس الكافة واحنا بنتكلم ليه؟ عشان اتودد لي ليه؟ عشان خاطر يسمعني ويمتصل للامر عشان خاطر ما يحسش ان فيه بيني وبينه حاجز ان واحد بيؤمر والتاني بيصيع يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي واحد وخليت منكم محرم بس قبل ما اجعله محرم بينكم عملتوا ايه حرمتوا على نفسك ثلاثة ظلم جميلة بجد يتحب يعني طب هو جل في علاه. يعني ولله مثل أعلى الله لا يحتاج إلى شيء ولكن يحتاج كلمتين بقول يعني لا هو لا يحتاج إلى شيء لا يحتاج إلى أحد جل في علاه غني ولكن كريم كريم جل في علاه يعطي على الحسنة الحسنة عشرة إلى السبعونية الضعف ويضاعف لمن يشاء كريم تعطي وتتوب فيغفر تعطي وتتوب فيغفر تعطي وتتوب فيغفر ويدعى سيئاتك حسنات كريم إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والله لو كان غفر بس لكان إنما يبدل حسنات لا يتحد الله أقام أمان بل الأكوان وضع الميزان وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمان ورضا وأمان الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة الله عالمين في كل عام فتلتا نحن الأمن فرجو نقاط على الزوام باقي من الدماء من العطار من القريقة والأمام بسبيل رحمة الله وبركاته اليوم هو عاشر ايام شعبان والايام تجري بسرعة مضى ثلث الشهر انني ادعوك يا صديقي ان تنسح ترابن على المصحف كي لا يشكوك الرسول الى الله جل جلاله وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة نريد ان نصالح القرآن من الان لكي ندخل الشهر الكريم مستعدين مستعدين لحلاوة القرآن اسمع. اسمع من الآن القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري اسمعه اسمع القرآن لا لا لا اسمع بنيت الاستعداد للشعر الكريم جدد السماع للقرآن لتكون تاليا وسامعا وحافظا ومتدبرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى تسمع وتعمل وتهسدي وتتدبر تكون من اهل القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس في ناس الدنيا ربنا نصدهم ليه جل جلاله ان لله اهلين من الناس اهل القرآن هم اهل الله وخفضهم اللهم ازعاننا به لتمحن الامن ارجو لقافك على الدوام باقت من الزمان <تصفيق> <الدمج> على رمضان على الخريقة والاناق والصلاة والسلام على ما لنبيها بعده محمد صلى الله عليه وسلم دي الحلقة الرابعة والأخيرة في التهيئة للاستعداد لدخول رمضان رمضان قرب والحملة كلها بتكلمنا إزاي نحن نتغير ونستعد قبل الدخول لرمضان وطبعا مجموعة الحلقة دي تحديدا بتركز على معنى أساسي